فهذه يحتج بها في العقائد يحتج بها في العقائد لأنها إن صحة إن صح سندها إلى الصحابي أو إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت بمثابة كانت بمثابة القول كانت بمثابة قوله عليه الصلاة والسلام أو قول الصحابي الذي أقره عليه غيره وذكرنا أمثلة أو مثالا على ذلك و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 فالأخبار من حيث وصولها إلينا تنقسم إلى متواتر متواترة وأحد وذا ستتطرقون إليه إن شاء الله في أصول الحديث فالمتواتر هو ما نقله جمع عن غيره من مبتدا السند إلى منتهى حيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب يعني جمع عن جمع جمع عن جمع من بداية السند إلى آخره مثل مثلا القرآن الكريم القرآن الكريم نقل نقاله جمع عن جمع فهو متواتر ونقلهم هذا تحيل العادة تواطؤهم عن الكذب أمر انقضح في النفس وكثير من الأخبار أنت لم تراها ولم تعينها تسلم بها كوجود بعض البلدان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 نقله جمع غفير من الصحابة ونقله عن الصحابة بل عن كل صحابي جمع غفير من التابعين ونقله عن كل تابعي جمع غفير من أتباع التابعين وهكذا يعني هذا متواتر لا شك أحد في صحته ويفيد اليقين وهناك من الأحاديث ما هو أي دون ذلك وليس المقصود بالآحاد ما رواه الواحد فقط بل رواه عدد لم يبلغ حد التواثر إذن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 اختلاف التضاد واختلاف التنوع هذا لازم تبدأ معه من الأول تجلس إليه وتعلموا إيش معنى اختلاف التضاد واختلاف التنوع كان الناس يستدل يقولوا شوف الدليل بلي حديث الأحاد ما هوش حجة أعطيني الدليل يقولوا شوف الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان صلى ركعتين وسلم وقال ذو اليدين وشقال قال يا رسول الله عليه الصلاة أنقسط الصلاة أم نسيت قال ما نقصت ولا نسيت أصدق ذو اليدين شوف قال كان ويتثبت الرسول صلى الله عليه وسلم أو يتثبت عمر الخطاب لما حدثه أبو موسى الأشعال قالوا بل الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا أردنا أن نستأذن نستأذن كم ثلاثا وش قال عمر لا وش قال عمر لا تأتي بشاهد على ما تقول أو لا أوجي عنك قال شوف عمر الخطاب راو راو يتثبت من حديث الآحان وهذا جهل لماذا لأنه حديث الآحان لأنه لو جاء أبو موسى بغيره وثالث ورابع ما خرج عنه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 القول فرقوا بين السنة المتواترة وبين سنة الأحاد في العقائد فرقوا في العقائد والأحكام فقالوا نأخذ بأحاديث الأحاد في الأحكام أي في العبادات والمعاملات اسمها العملية ولا نأخذ بالأحاديث الآحاد في في العقائد وبعضهم يعبر عن ذلك بهذه الطريقة. فيقولون إن أحاديث الأحد تفيد العمل دون العلم، وحاد وحاد والمتواتر يفيد العلم والعمل. شو ما يقصدون بالعلم؟ العقيدة. ويقصدون بالعمل العبادات والمعاملات. بهذا التعبير حتى نفهم تعبيراتهم. يقولون حديث الأحد يفيد العمل دون العلم، والمتواتر يفيد العلم والعمل معاً.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 أصل الاعتقاد أنت كي تشوف أصل الاعتقاد واذا تقول تروح مثلا كنتمشي مثلا في المعرض تتعال الكتاب وتشوف أصل الاعتقاد واذا تقول. تتخالي كاش أصل غير هذا فإذا يبقى تفتح الكتاب من أوله إلى آخره يتحدث عن حديث الأحد فقط دون غيره فهو أصل من أصول عقيدة السلف كانوا يأخذون العقيدة هذه من السنة بشرط الصحيحه لأنه قلنا من أول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 وباتباعه في أقواله وأفعاله أمرت أمرا مطلقا فلم يقول الله عز وجل من يطع الرسول في العقيدة في الأحكام دون العقيدة أو ما أتاكم الرسول فخذوا في الأحكام دون العقيدة لم يفصل فكل نص أمر باتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام وطاعته فيه إلا وهو يطلق فلا دليل على التفريق بين الأحكام والعقائد وهم ملزمون بأحد أمرين لا ثالث لهم يعني نلزمه بأحد أمرين إما أن لا يأخذ بشيء من الأحاديث الأحد سواء في العقيدة أو في الأحكام قلوا متأخذش لا في العقيدة ولا في الأحكام لابد تسترط التواتر على قولك لماذا لأن النصوص لم تفرق وهذا لا شك أن مروق من الدين والإلزام الثاني وهو الصواب الذي عليه السنة أن يأخذ بأحاديث الأحاد مطلقا في العقيدة وفي الأحكام من إذن هذا لابد أن يلزم به بالعكس ابن القيم رحمه الله المصاري يناقش هؤلاء بين لهم بين لهم وألزمهم بشيء جيد حيث قال في الصواعق مختصر صواعق المرسلة قال وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة لاحظ كلامه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 اما ان تشترق التواتر فهذا قلنا نلزمهم اما ان تأخذوا به في كل شيء حتى في الاحكام لماذا تفرق او ترجع الى الحق وتأخذ بالسنة الصحيحة بغض النظر عن تواترها او كونها احدا ثانيا الدليل قام على اعتبار حديث الاحاد الصحيح حجة في العقيدة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 إلى المدن والقرى والقبائل ليعلم الناس ماذا الأحكام بل يعلموهم التوحيد فمعاذ بن جبل أرسله إلى اليمن ليعلم الناس من أهل الكتاب طبعا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنك ستأتي قوما أهل كتاب ما قال له هذه يسمونها توطئة يعني حضر نفسك لكن الناس أهل العلم عندهم علم بالكتاب ماك شرح أن تخاطب إنسان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 أن شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يذهب إلى من؟ إلى قوم أوتوا من العلم لم يؤته غيرهم ومع ذلك يرسل إليه واحدا. كذلك أرسل أبا عبيدة بن الجراح كذلك أرسل أبا موسى الأشعري فكان يرسل هكذا ليعلم الناس التوحيد والعقائد والأحكام أيضا إذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم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 ونحن نشترط التواتر طبعا كذلك وجه ثالث في الحقيقة إنهم ما يلجئون إلى التفريق بين الأحاديث الأح... الأحاد وبين التواتر لا يلجأون إلى التفريق إلا في مسائل خاصة تعرف شو مسائل الصفات فقط في مسائل الصفات فقط وإلا فإنهم قد تناقضوا من وجهين اثنين من وجهين اثنين وشوف من كيف ترد عليه الوجه الأول أنهم أثبتوا كثيرا من العقائد بأحاديث الأحد مثل كما يقول ابن تيمي رحمه الله تعالى مثل أحاديث الرؤية مثل أحد معجزات المصطفى عليه الصلاة والسلام كثير دلائل النبوة على الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا النبوة داخلة في الأحكام دلائل النبوة تأتي لتقيم الدليل على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل في العقائد إذا دلائل النبوة أثبتوا بأحاديث الأحد زد الميزان من العقائد أثبتوه بأحاديث الأحد الصراط ثبتت في أحاديث أحد عذاب القبر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 او كان مرويا في الصحيحين فهم يكون مروي في الصحيحين وترون هذا طبعا هذا العزو ترونه بالتفصيل في مجموعة الفتاوى في الجزء الثامن عشر في الباعث الحثيث ابن كثير الذي يقرأ طبعا تعليق الشيخ حمد شاكر يرى العزو عزوه للعلماء من هؤلاء الذين احتجوا باحاديث الاحاد مطلقا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 قد يكون مفيدا اليقين لابد أن نلاحظ أربعة أربعة أشياء الخبر قد يفيد اليقين إذا لاحظنا أربعة أشياء أولا نتأمل المخبر شكون هذا المخبر من هذا المخبر مفهوم ثانية نتأمل المخبر عنه ثالثاً نتأمل شو؟ المخبر به وهو الخبر ورابعاً نتأمل نتأمل المخبر لإنسان اليوم يجمع الخبر إذن شحن عندك ربعة المتكلم والناقل والسامع والخبر مفهوم؟ هذه أربعة أشياء نحن ننظر الآن في أحاديث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 الفطرة مفهوم إذن تنظر في الخبر ذاته والرابع وهو أهم شيء شكون المخبر السامع لهذا الخبر لا بد أن يكون ذا فطرة سليمة مفهوم لا بد أن يكون ذا فطرة سليمة فإذا اجتمعت هذه الأمور إذا اجتمعت هذه الأمور صدق المخبر والمخبر عنه كان في مقام التعظيم والتبجيل زيد والثالث كان الخبر يوافق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 مطلقاً تبنى على السنة الصحيحة مطلقا دون تفريق بين أحاد ومتواتر ومن القواعد أيضا المقررة هو التوقف في الألفاظ المجملة لماذا؟ قد يقول قائل إذا كنا لا نبني معتقدنا إلا على ألفاظ الكتاب والسنة الصحيحة فما موقفنا من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة الصحيحة من خلال ما أخذناه وش نقوله؟ من خلال ما أخذناه الألفاظ التي لم تثبت في الكتاب والسنة من خلال ما أخذناه وش نقوله؟ ترد من خلال ما أخذناه إلى الآن أن الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة ترد ولكن من قواعد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 أن نصوص الصفات أو موقف السلف أو موقف أهل السنة والجماعة أمام نصوص الصفات ثلاث مواقف الموقف الأول موقف الإثبات كيف يكون الإثبات كيف يكون الإثبات الصفات تفصيلا ولا إجمالاً؟ نعرف أن القاعدة في أسماء الصفات هو التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي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 لا تأخذه سنة ولا نوم لكن مع اعتقاد كمال الضد يعني نحن ننفي عنه الصينة والنوم مع اثبات كمال الحياة والقيومية مفهوم؟ مثلا الله عز وجل لا يضل ولا ينسى مع اثبات كمال العلم لان النفي المجرد لا يقتضي مدح لما تقول انسان لا يجهل فلان لا يجهل هل أثبتت له العلم؟ أثبت لهش العلم؟ لكن احنا نعتقد في الله عز وجل إذا نفينا عنه شيئا نثبت له كمال ضد ذلك الشيء الآن قالنا موقف ثالث الإثبات مفصل في النفي نجمل الآن الأطفال التي لم تثبت وإنما يذكرها من؟ أهل البدع حين ردهم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 في حق الله عز وجل لم تأتي في كتاب ولا في سنة تتكلم بكلمة هكذا في حق الله كالمسألة التي رأيناها في مجلسنا الأخير مسألة الحد لم تأتي لا في كتاب ولا في السنة ولا عن صحابين واحد لكن هل نفيناها مطلقا هل نفيناها مطلقا قلنا ليس لله حد قلنا ننظر مفهوم؟ فباعتبار المعنى نفصل باعتبار اللفظ نرد باعتبار المعنى نفصل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 يستفصل عنها الاستفصال بد فإن كان المعنى الذي يريدونه حقا أثبتناه أثبتنا ماذا أثبتنا المعنى ملطف اللفظ. اللفظ خلاص أنا نقدينا عليه خلنا ما تكلمش بهذا اللطف مفهوم؟ وإن كان المعنى المراد باطلا فعند أئدين يردد هذا المعنى لماذا نستفصل خشية أن نرد الحق الذي أراده؟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 باعتبار اللفظي ترد باعتبار اللفظ لا يجوز أن تقول الله في جهة لا يجوز أن تقول الله في جهة ما تتكلمش بهذا الكلمة ماشي لكن الآن تفسد رد أما المعنى فننظر إن كان بقصدك أن الله في جهة شو مقصودك في الجهة السفلية هذا نعتقد أنه باطل أو أن الجهة تحويه وتحيط به هذا المعنى أيضا باطل فالله عز وجل لا يحيط به شيء هو المحيط وإن كان المقصود بالجهة أنه في جهة لا تحويه أنه في جهة لا تحويه وهو العلو فهنا نقول معنى الذي تريده صواب لكن اللفظ الذي اخترته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 مثلا كلمة أعطوني ألفاظ اشتهرت لدى أهل البدع يثب. نعم الصعود الصعود الله أصلًا المعنى مشكلة المعنى مشكلة الاستواء استواء لفظة شرعية استواء لفظة شرعية عادي جاءت إحنا نريد الألفاظ التي يستعملها كل هذه الألفاظ جاءت في في كتاب الله والسنة جاء ربك نحن نتكلم عن الحيز المكان مثل واحد يجي السأل إثباتك أن الله عز وجل في السماء يفضي إلى أنه في مكان واش تقول تقول مكان هل تثبت أن الله عز وجل في مكان ما المقصود بمكان هل تثبت بأن الله عز وجل هل له مكان تقف ما معنى كلمة المكان إن كان قصد بالمكان بأنه يحويه يحويه المكان، فهذا لا نثبته. وإن كان بمقصود بأن هذا المكان لا يحويه أن لا تحويه، لا تحوي الله عز وجل. فهنا هو المقصود بالعلو، بالعلو. فهنا نثبت هذا المعنى، ولكن ننكر هذا اللفت كلمة جسم مشهورة من أعظم أعظم أعظم شيء بنى عليه الأشاعر اعتقادا مشهور. بين الحدوث الأجسام وغير ذلك معروف. أن لو كنت تثبت صيفة ما نشح أن تكون تخلط الأشعارية كنت تثبت صيفة لك تقضي بأن الله جسم لأن الصفات لابد وش نسمو الصفات الصفات هذه عوارض عارض والعارض لابد أن يكون مع جوهر شو دك الفلسفة الجوهر شوف هذا جوهر متصف بأي لون بالخضره الخضره عارض الخضره عارض عندهم هما من قواعدهم أن الصفات لا تحل إلا ب بالأعراض ب بالجوهر ااا فاثباتكم للصفات يقتضي أن أنكم تقولون إن الله جسم فهل الله جسم يب يزبك تتقف هكذا فهم صح ولا لا أي واحد يكون صاريح يعني يقول كيقولك اثباتك للصفات يقتضي أن الله جسم هل الله جسم ويسألك هذا السؤال تنفي تنفي تثبت ولا تهرب تأساح أنا نصحك وهرب وروح ما تكسرش راسك لكن انت وش تقول تذكر لفظة الجسم لم ترد لا في كتاب ولا في سنة موقفون منها ننظر تقول هذا اللفظ أنا أنكره عليك يا أخي هذا اللفظ أنكره لا لا يجوش تقول الله جسم لكن من خلال المعنى ما الذي تريده من جسم فإن أردت أن الله عز وجل جسم بمعنى أنه أن له أعضاء مفهوم؟ أن له أعضاء كأعضائنا وكل عضو مفتقر إلى آخر نحن هكذا ولا لا هذول الأعضاء فهذا ما معنا نرده فالله عز وجل قائم بذاته سبحانه وتعالى أما إن كان مقصودك بين الجسم بأن له صفات اتصف بها كاليد والوجه فنقول قل ما شئت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 كلمة ذات بمعنى جسم كلمة ذات بمعنى جسم فكلمة الذات لم ترد في كتاب والسنة ولكننا نستعملها نستعملها كثير من نستعملها ولكن نريد بها ماذا؟ ذات بمعنى أنها ذات أعضاء مفتقرة بعضها إلى بعض نقول لا المقصود بأن الذات أن الله عز وجل له ذات تليق بجلاله والسلام أما كون الشيء يفتقر إلى غيره فهذا لا نقوله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 لا ترى احدا من الطوائف يعظم الوحي كما يعظمه اهل السنة والجماعة فيعتقدون اعتقادا جازما انه بقدر ما يبتعد المرء من الوحي بقدر ما يبتعد من الحق واهم خصائص اهل السنة التي يتصفون بها وهم يتبعون الكتاب والسنة هما الظهور والكفاء.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 منوط بماذا منوط باتباع الكتاب والسنة كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمة ظاهرين شو معناها عالين مرتفعين بالحق هذا من أعظم خصائص أهل السنة هو أن إذا أرادوا أن يظهر الحق فعليهم أن يتبعوا كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فالله بهم يرفعهم يعني به يرفعهم والرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال إن الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع اخرين وقال الرسول الله عز وجل في مسألة فرعية مسألة واذا قيل انشوزوا فانشوزوا اين بعد يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات يقول العلماء الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل لما اطاعوا الله عز وجل انشوزوا يرتفعوا ارتفعوا اذا انقض المجلس وقالكم نوضوا نوضوا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 هذا الدين فليلتزم بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ثانيا الكفاية إذا أردت الله أن يكفيك غيره أن يكفيك العدو هو الذي يكفي العدو إن فيناك المستهزئين وقال عز وجل يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين شو معناه حسبك الله حسبك الله يكفيك ومن اتبعك من المؤمنين أن يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين شوف من اراد الله عز وجل ان يكفيه العدو فليلتزب بكتاب الله وسنة رسول الله عنه لماذا اقول ذلك لماذا اقول ذلك لماذا ترك الناس الكتاب والسنة واعرض عنهما ملتجين الى غيرهما لماذا اي واحد يكون شوية منصف على الاقل كي الناس من قد دخلوا في الدين واثاروا علم الكلام وكي الناس منظروا الى الان يرددون وش يقولوا لماذا لماذا درسوا علم الكلام لماذا كل قراء علم الكلام أو كتاب في علم الكلام كل قرأ كيف يعرف الشهرستاني علم الكلام علم يقتدر به على إثبات العقائد اجتماع علم يقتدر به على إثبات العقائد ما من إنسان يألف علم الكلام ويعظم علم الكلام إلا ويحتج بهذا يقول لك شوف الفلاسفة تكلموا والملحدون تكلموا فهم. زنادق تكلموا كلهم يضربوا في الدين فلابد إذن من النظر في علم الكلام لكي نرد شباهم هذه فهم. لكي نرد شباهم هذه وأقوالهم هذه ما الجواب اعتصم بكتاب الله عز وجل سيكفيك الله رد عليه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 أبو بكر الصديق ماذا قال في صحيح البخاري كما في صحيح البخاري ومسلم نعائش إني أخشى أن أترك شيئا مما عمله رسول الله عليه الصلاة والسلام إني أخشى أن, أن أزير بهذا اللفظ هذا في صحيح البخاري ومسلم إني أخشى إن تركت شيئا مما عمله رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أزير أنت تستحضر هذا الموقف يا أبي بكر يوم حروب الردة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 أرد لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى الجيش فقالت الأعراب الناس الذين ينتظرون يتحين الفرصة ما كان شوف سبحان الله ما كان المسلمون يخرجون لقتال الروم إلا وهم ألو قوة شو تقول ما كانوا يخرجون المقاتلة الروم إلا وهم ألو قوة فلنتربص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 منهج السلفي يدعو به إلى الأخلاق لا يخرج عنه قيد أنمنا إن الله عز وجل سيظهره زيد ويكفيه يعني هو الله عز وجل يتولى كيد الأعداء لكن المطالب هو أن يسير على خطأ أهل العلم استنبطون ما يرمي إليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل الثاني ننتقل إليه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 أنا كنت أنتظر هذا السؤال على كل شو الفرق بين القاعدة والأصل؟ شو الفرق بين القاعدة والأصل؟ هو من حيث تراد في العام، من حيث الع معنى العام مترادفان حيث ما نحن لما جينا نعرف لك الحب نعرف لك الأصل. أصل. قل لك قاعدة. قاعدة هي الأصل. فهم؟ حتى إحنا لما تدرس انت أصول كلمة الأصول في أصطلاح الفقهاء أو في أصطلاح العلماء يستعملونها بمعنى أخرى. يقول لك تستعمل بمعنى القاعدة الأصل يستعمل بمعنى القاعدة والضابط والقانون لكن العلماء إذا أرادوا الآن التفريق شو الفرق بين الأصل والقاعدة مفهم لنا هناك يفرقون يقول لك الأصل بالنسبة إلى القاعدة ويبتبه معي. بمثابة الجنس بالنسبة إلى النوع بمثابة الجنس بالنسبة... مثلا نحن ب... هو بنو آدم هذا جنس ولا لا لا جنس ايه إلى كم نوع نوعين, نوعين شحال جيد ذكر والأنت الآن نوعان تحت جنس واحد لكن الآن الذكر باعتباره صار جنس جنس الذكر بعدين جنس الأنت كذلك الأصل الأصل هو القاعدة الأولى التي تتفرع عنها أشياء أخرى فإن تفرع عن هذا الأصل قواعد أخرى أصول أخرى نسميها قاعدة حتى لا تلتبس بالأصل فهم؟ فالقاعدة تنبني على الأصل أصل بعد إيش فنأصول أخرى نسميها قاعدة فهم؟ فهمنا هو هذا هو الأصل ثم ننظر إذا تفر عن الأصل مسألة فرعياً نسميها فرع ما شرحين بني عليها ولاش أما إذا تفر عن هالشيء رح ينفر عن أشياء نسميها قاعدة فالقاعدة بالنسبة إلى الأصل فرع فالقاعدة بالنسبة الى الاصل فرع والله تعالى الضابط لا الضابط يأتي فيجمع لك نظائر يجمع لك نظائر يجمع لك النظائر نظائر الفروع قد تكون مختلفة قد تكون مؤتلفة فاذا كانت مؤتلفة نجعل الضابط يجمعها. وإن كانت مختلفة يعني كان القانون يقوله هو الشيء الذي يجري عليه تسير على هذا القانون تسير على هذا القانون سحة متشابهة القاعدة القانون الضابط الأصل فرق دقيق جدا يعني كالفرق بين آه... ساحل... أمر الثاني الأصل الثاني مهم جدا وهو كل ما دندنا حوله من تعظيم النقول والاحتجاج بالنقول فقط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 شكون الذي يارد شكون الذي يصدر الرعاء يعني الإبل الغنم إن شاء الله لما يدي الغنم بتاعه والإبل بتاعه هاي تارد تارد الماء وإذا رجع تصدر من أول إستيراد وتصدر توه أنا أديره في دلعم إحنا نديره في كتاب والسنة إذا فهم منها ينهلون ومنها ينهلون يعني إليها يقصدون منها يرجعون فحياتهم كلها قائمة على هذين الأصلين وكيف لا وقد أدرك ذلك أعتى الخلق مثلا الجن إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به يعني هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولكن الأمر الذي جعل الفرقة والطوائف تنحرف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 ستفترق أمتي على ثلاثة وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة هو من أكثر الأحاديث وقعا على القلوب فهم أكثر الأحاديث وقعا على القلوب خاصة خاصة ونحن نرى أن كل فرد يصيح من هنا النجات. وصورنا لكم مرة أن مثلا هذه الأمة بثلاث ب.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 وغير الخامل الخامل يستسلم للنجات للهلاك هكذا يقعد يستنى حتى يموت الكي يبحث عن النجات ينظر إلى النجات هنا اختلف الناس لاحظ نحن الآن في الصحراء فإذا بهم يجدون 73 طريقا 73 طريق حنا هكذا شفنا الطريق الأول مكتوب منها. من هنا النجات فرحنا فإذا بالطريق الثاني الثالث الرابع الخامس كل طريق يقولك من هنا النجاة وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك من أين تذهب وين تروح كان 73 طريق في صحراء قاحلة والشمس رأيتاكل والزاد ما عندكش لولاني هاش يبس عن مشكلة تعرفوا شنو انا كي شفنا 73 طارق على شفنا مع لا ضربه شغل كنا طالعين هكذا في الصحراء كنا راح نياو شغل خلاص غير كاين ناس تياس كاين ناس تياس صدقني الحق نريح نموت بينا شوفوا طارق كلهم يقولوا من هنا النجاة 73 طارق مفهوم فهنا شفت نشوف واحد قال لنا من هون الناجد؟ أظن أظن أن هذا الطريق أفضل لماذا؟ لأنه مزفت ومعبد شو كش شاء الله. فهم طريق مخدوم جدرون فهم ما شاء الله. لهر قالواش له ندير أنا بالمزفة إذا كان ليس فيه ما يوحي إلى الأمان. قالك هذاك طريق افضل داك طريق فيه الزهور والورود غالبا الظهور والورود تكون عنوان سلام وامان اذا فطائفة اخذ الطريق المزفت علش قلك سهل وطائفة اخذ الطريق المزين كين جماعة تعرف ما شافوا لا المزين لا المزفت قلك العبرة ليس بهذا العبرة بفولان شوف شوش كله ما شيتم شو الله يبارك إنسان معروف بذكاء معروف بالعقل إله أن مستحيل يكون غلط فجل الناس ذهبوا من هذاك الطريق أنت طبعا هذاك حائر والشمس أنا غير تأكل فيه خطرات تحب تروح معه هذاك لما تبعوا فلان تقول بعد هذاك غلط هذاك عوتو لي صار الورود مناح وأنا أحب الورود صراحة والله تشوف بعد تفكر بصح الورود بصح سن ربما الطريق موش معبد يعني صعب عليك المش الطريق المزفت يعني حيرة حيرة حيرة منا ومنا كاين طريق أسلم تعرف شنو تبع الكثرة ولا هنا 9-9% قارح من هذا الطريق بعد الكثرة تغلط يعني غير انتهاء اللي الحق نفهم غير انتهاء هذا اللي تعرفوا الحق فناس تبعت الكثرة نفهم ناس تبعت العياطة سمعوا الناس يعيطوا يمشوا قال مات هذو مصور ما واللي عيط ما ترعوا على حق ورمشي يوقع لتتتمع نفهم يوقع لتتتمع ولا غير سهل المشكلة هنا وشندير. كل واحد يقول لك هنا, هنا, هنا الطريق هنا الطريق الذكي قال لك شوف الذكية اذكى واحد قال لك سهل جانا خبر باللي كاين الناس وصلوا نسالوا عنهم شكون اللي وصلوا صح ولا لا واش هو الطريق اللي وصلوا منه الناس جانا خبر باللي ناس وصلوا جانا فاكس صح راه فاكس مهم جاك خبر باللي وصلوا أي طريق وصلوا تاع وصلوا ما جاناش الخبر هادو وصلوا وصل مع البناش مع تاع الكثره مع البناش بصح جانا هذا الطريق هذا الطريق قالوا باللي وصلوا وراهم في لما نراهم ما شاء الله فهم؟ نراهم سعادة سعادة عجيبة نراهم مع أهلهم وأولادهم سهلوا ولا شيء سهل وصلوا خلاص يمشي في الطريقة ليوصلوا وهذا الفاكس عباكوا شمع والسابقون الأولون من المهاجر والأنصار والذين تابعوا بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم هذا الفاكس فيه تاني خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم خلاص إذن ولو ما وجدتوش مزفت سهل ولو ما وجدتوش مزين ولو ما وجدتش فيه الغاشي بزاف ولو ما يوجدش فلان وعلان مهم من إيش مهم من تبع شكون لي وصلوا من هنا ندرك أننا لا بد أن نتبع شكون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الصحاب والذين اتبعوهم شرط بإحسان نتبعوش الذين لم يتبعون بإحسان خلتش كأن الناس يقولوا اكتبعناهم صح ماشي بإحسان الناس يسبوهم ناس ربما يطعنون فيهم ويغمزون علم السلف أسلم لكن ليس أعلم وأحكم مفهوم أخي هذا صح ماتبعوا ما ماشي بإحسان فنحن نتبع طريق هؤلاء ولا يضرنا كثرة الهالكين ولا قلة السالكين امشي على معتقد هؤلاء كيفاش كان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 ضرورة أو فهم النقول على ضوء فهم سلف هذه الأمة الفحول سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحصة الثانية لي